saakasir vimda kawafiyat abtihala wazahub al-amir lal-aratijala atam handa saad al-mai fajar اذا بالامير لنرى تجالا اتى من حمزه سي الظلم بشائر النصر حبالا يذف لنا ابا وقد يزوف لنا أبا بكر الحسين وقد هزلنا هاذم والنبال يساير المقاص طاب العوالي ويعني راية الحق سلام ومهرى قد مائر واتلالا سلام الله من قلب محب عليك أخي ورحمته تعالى لئن فاذا المهاجر والحسين ومهرى قد مائر واتلالا فإن جار النصرات من ديعال سنفاري وجا صحرات المخازى وعُباد بج.